أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا قد على الحسن العبقا فالورد تضوى وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا وجعله يقلد في صبر لله. حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا في جنة خلد مقعده في قلبك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا على الحسن العبقا فالورد تضوى نقرح. حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزق كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدق قد أدب ربي مرسله هو من مقفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى ظهروا فلا يحوي نزقى هو رحمة أمته أبدا وسراد النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى أسي يا رب لنا الخلقى طهر mala yahwi